أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن المحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطائرين والصليم في عام القرآن على القرآن الكريم ليتدبروا في معانيهم لكي يجتهدوا في تفسير آياته فما عساهم بلغوا لم يزالوا على شاطه بحر القرآن الكريم وهكذا أهل البيت عليهم السلام فعلى كثرة ما قال المادحون من مرسلين ومن سجعين وعلى كثرة ما كتب العلماء إلا أنهم أيضا لا يزالوا واقفين على ساحل بحر أهل البيت عليهم السلام ولا في ذلك فإن هذين هما تركة النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة إني تارك فيكم الثقلين وتركة النبي النبي بد أن تكتسب مكانتها بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله فإن لكل تارك تركة تناسبه وإذا كان الحديث عن تركة النبي صلى الله عليه فلا بد أن تكون هذه التركة مناسبة له والمناسب له ما يعجزه كل البشر عن إدراكه فضلا عن وصفه وفاطمة الزهرى عليها السلام لها في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مكانة خاصة ومنزلة ذات مزايا لا يشاركها فيها أحد والعلماء قد كتبوا في فضل فاطمة عليها السلام وجمع الأحاديث التي وردت في بيان مقاماته ولما كانت مقامات البشر أيًا كان هؤلاء البشر لما كانت أمراً غيبياً باعتبار أن مقام كل عبد من عباد الله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدته وعمله المقام إنما يحصل عليه الإنسان بالعقيدة والعمل والعقيدة أمر باطن لا نتمكن من معرفة اعتقادات الناس ولو أن رجلا جاء فأظهر لنا أنه أسلم فإننا لا نتمكن من الإطلاع على ما في ضميره يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والعمل بالنية فإن النية في العمل بمنزلة الروح من الجسد وقد روى المخالفون أيضا أن الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولعل من أفضل الأعمال الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولو أنا رأينا رجلا يقاتل بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله بكل استبسال وشجاعة ما تمكننا من معرفة منزلته وصلاحه لأن القتال بين يدي الرسول وإن كان من الجهاد في سبيل الله بل هو من أعلى مراتب الجهاد ولكن هذا القتال يمكن أن يقع بقصود متعددة فإن هذا الذي يقاتل يمكن أن يقاتل بين يدي الرسول لكي يرى مكانه فلعل المؤمنين كانوا مرتابين في أمره وكان منافقا فيريد أن يزيل الريب عنه فيقاتل بكل شجاعة من أجل أن يزيل الريب الذي في نفوس المؤمنين تجاهه ولعله صاحب حمية يرى أن أهله في المدينة والدفاع القتال بين يدي الرسول دفاع عن أهله ويمكن أن يقاتل لكي يرى الناس شجاعته ليقول الناس في حقه إنه شجاع ويمكن أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فحتى القتال بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وهو من أشرف الأعمال إلا أنه لا يسعنا أن نحكم على أحد نراه يقاتل بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله أنه رجل صالح بمجرد رؤيته يقاتل فمقامات العباد أمر غيبي مستور علينا وإنما يعلم بمقاماتهم العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ومن أطلعه الله سبحانه على ذلك فلا يسعنا أن نتكلم في مقامات أحد إلا ببيان من الشر هذا في عامة الناس فكيف بذوي المقامات العالية الرفيعة التي تقصر عقولنا عن درك هذه المقامة كسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها فلابد أن نعرف مقامها ممن هو عارف بمقامها قلنا المقامات للصالحين والطالحين لا تعرف إلا ممن هو عالم بالضمائر فكيف بمقام سيدة النساء وحيث ان المقامات لا تكشف الا ببيان من الشرع ومن هو مطلع على الضمائر فلا بد من الرجوع الى الشرع لمعرفه مقامات الزهراء عليها السلام واذا رجعنا إلى الشرع لنقف على ما جاء من الشرع في بيان مقامها فاننا نجد أن للشرع نوعين من البيان النوع الأول من البيان النوع المباشر وهذا النوع هو الذي عني العلماء بجمعه وألفت الكتب في استقصال الروايات الواردة فيه ووضعت العناوين لهذه الروايات فلو أنك رجعت إلى كتب الأخبار والروايات الشيعية والسنية لوجدتها لو تجعل فصلا من الروايات في فضائل جماعة فتجد مثلا في كتاب بابا بعنوان باب فضائل الأئمة عليه السلام أو باب أنهم عليه السلام يعلمون ما في الضمائر أو باب أنهم معصومون أو باب أنهم لا تخلو الأرض من حجة أو غير ذلك من الأبواب المعنونة كل ذلك لاجل أن الروايات المجموعة تحت ذلك الباب قد تصدت لبيان ذلك الأمر بالمباشرة وهكذا الحال في كتب غير الشيعة فلو فتحت صحيح البخاري لوجدت لو مثلا بابا بعنوان باب فضائل الصحابة أو بابا بعنوان باب فضائل أهل البيت باب فضائل فاطمة وما الذي تجده في هذه الأبواب في كتب الشيعة أو السنة تجد في هذه الأبواب الروايات المبينة لفضائلهم بالمباشرة فتجد مثلا صحيح البخاري يذكر تحت هذا الباب ما جاء في أن فاطمة عليه السلام سيدة نساء الجنة أو ما جاء في أنها عليه السلام بضعة النبي صلى الله عليه وآله ولو اطلعت على ما كتبه في فضائل علي عليه السلام لوجدت أنه يذكر في ذلك الباب حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى أو تجده يذكر حديث الوحده أنت مني وأنا منك أو حديث السنخية وهكذا الحال في علمائنا فإنك تجدهم يذكرون الأحاديث المبينة لمقامات الأئمة عليهم السلام بيانا مباشرة وهذا الجهد من العلماء المؤمنين جهد مشكور وقد أتعبوا أنفسهم كثيرا في جمع هذه الروايات وتبويضها ولكن الذي يؤسف أن العلماء اقتصروا على النوع الأول من البيانات ومع أن العلماء الذين لهم باع طويل في معرفة الأخبار كصاحب البحار رحمه الله والحر العامل وأضراب هؤلاء الفحول الذين لهم تبصر وإحاطة بأخبار المعصومين مطلعون على النوع الثاني ولهم عناية والتفات إلى هذا النوع الثاني من الأخبار ولكنهم وللأسف لم يدونوه ولم يبوبوه ففاتنا أمر عظيم بقي علوم هذه الأخبار في صدور هؤلاء الرجال وما من شك أن عندهم عذر ولكننا نتأسف أن مثل هذه الأخبار التي بقي علمها في صدورهم قد ذهبت بذهابهم ولعل رجلا ممن لا معرفة له بالأخبار ولا اطلاع له عليها يأتي فينظر كلاما لصاحب البحار يقول مثلا الروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى كبعض الروايات الواردة في بعض مقامات أهل البيت عليهم السلام أو يقول إن الروايات في هذا الأمر متواترة يأتي شخص لا معرفة له بالأخبار يقول لم أقف على رواية واحدة في هذه المسألة وهذا إنما ينشأ من الغفلة عن أن صاحب البحار رحمه الله يقصد البيانات من النوع الثاني وهذا بحث شريف لا يسعه هذا المقام فإنما أردنا أن نشير بنحو الإيجاز لكي نتعرض لبعض الأخبار الواردة في بيان مقامات فاطمة عليها السلام بصورة غير مباشرة ولكي يكون ذلك مفتاحا لمن أراد أن يبحث في هذه المسألة فإنه بحث شريف نافع وله ثمرات عظيمة خصوصا في مسائل المعارف فإن كثيرا من مسائل المعارف أصبحت في مثل هذه الأيام طريقا للعارف وغير العارف يتحدث فيها كل من يرى أنه يعرف القراءة والكتاب ويقع في يده كتاب لو أردنا أن ننظر إلى الأخبار الواردة في فضل فاطمة عليه السلام وأن نصنفها بهذا التصنيف الذي تعرضنا له فإننا ندرج جملة من الأخبار التي أكثركم يحفظها في البيانات المباشرة لمقامها عليه السلام مثل حديث السيادة أن فاطمة عليه السلام سيدة نساء العالمين أو إنها سيدة نساء أهل الجنة ومثل حديث البضعة فاطمة بضعة مني فإن هذا بيان مباشر لمقامها عليها السلام ومثل حديث رضى الله أو رضى النبي فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها أو إن فاطمة يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما أرابها فإن مثل هذا أيضا بيان مباشر لمقامها وما جاء في رواية من قول النبي صلى الله عليه وآله حينما تصدقت فاطمة عليها السلام قال فعلت أي تصدقت فداها أبوها فإن هذا بيان مباشر لمقامها وما جاء في أنها أول من يدخل الجنة فاطمة عليها السلام فإن هذا أيضا بيان مباشر وهكذا الأخبار التي جمعها العلماء كلها أو جلها تندرج في البيان المباشر لمقامها عليها السلام وتوجد بيانات غير مباشرة ونشير إلى بعضها لأن استقصاء البيانات غير المباشرة لمقامها عليه السلام يحتاج إلى جهد أكثر من الجهد الذي يحتاجه جمع البيانات المباشرة وإذا وقفنا على هذه الأخبار فإنكم ستلتفتون إلى صعوبة استخراج هذه البيانات في مقامها عليه السلام فنبدأ بما جاء من طرق غيرنا ونذكر روايتين موجودتين في صحيح البخاري الرواية الأولى ما رواه البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال وأيم الله لو أن فاطمة فسرقت لقطعت يدها فإن هذا البيان ناظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وآله ولهذا فإنك لا تجد البخاري ولا مسلم ولا أحدا ممن جمع الأخبار يدرج هذا الحديث في فضائل فاطمة مع أن هذا البيان من النبي صلى الله عليه وآله بيان لفضل فاطمة ولكن بطريق غير مباشر فإن معنى هذا الحديث أن فاطمة عليه السلام أحق الناس بمحاباتي ولو أني كنت محابيا أحدا لحبيت فاطمة وإن أحب الناس إلي فاطمة هذا معنى ولو أني كنت مقدما محبتي على حدود الله لقدمت محبتي لفاطمة على إقامة حد قطع اليد هذا بيان غير مباشر لفضل فاطمة عليها السلام وخصوصية فيها عند رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية الثانية ونحن نجمل الحديث لأننا نريد أن نتحدث بطريقة نلقي فيها المفاتيح. هنا الحديث إلى العقول والعقول كالأرض الخصبة إذا بذرت فيها البذرة فإنها تنمو وليست العقول كالكأس يفرغ فيها الماء مثلا فيبطى كما هو أنتم بأنفسكم يمكنكم أن تبنوا على هذا الحديث الثاني وهو أيضا صحيح البخاري ما رواه بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا فاطمه سليني ما شئتي من المال فإني لا أغني عنك من الله شيئا فإن هذا الحديث ناظر بحسب دلالته الأولى ناظر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيده من الأمر شيء وأن من كان مؤمنا فهو المولود بالجنة وأن الدرجات في الآخرة تنال بالأعمال الصالحة وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يتدخل في إدخال الكافر للجنة ولا في رفع من كانت درجته دنيا وكان عمله من قصر به عمله لا يرفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى درجة من كان عمله أشرف منه وأفضل بل يجب عليك إذا أردت أن تنالت درجات العلا أن تجتهد وأن تعمل الصالحات. هذا هو المنظور في هذا الحديث بحسب المباشرة ولكن هذا الحديث يدل بطريق غير مباشر على أن فاطمة عليها السلام هي أحق الناس بالمحابات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه لو كان يتمكن من رفع من لا يستحق الرفع لا رفع فاطمة عليها السلام ولذلك فإنه يخاطبها ويقول للناس اعلموا أن أحق الناس وأحب الناس إلي فاطمة ولو كنت نافعا لا لنفعت فاطمة عليها السلام نحن لا نريد أن نخوب في دلالة هذا الحديث هذا الحديث رواه البخاري ونحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله ينفع وأي ما نفع بل نعتقد أنه ما من أحد يدخل, يدخل الجنة ويزحزح عن النار إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله عليه الفضل وما من أحد يرتفع في الجنة درجة إلا وبفضل رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول صلى الله عليه وآله هو الذي يرفع إبراهيم خليل الرحمن إلى درجة لم يكن ليحصل عليها لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي يرفع نوحا وهو الذي يرفع موسى وهو الذي يرفع عيسى عليه السلام كل ذلك بفضل شفاعته الجميع يتشرف بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله سواء كان من أهل الجنة أو كان من المسلمين والمؤمنين ممن لم يكن من أهل الجنة بالمباشرة أو بدرجة من درجات العذاب هذا أيضا بحث نتركه إلى محله فهذه الرواية الموجودة في صحيح البخاري أيضا تدل على مكانة فاطمة عليها السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن دلالتها ليست بالمباشرة مع أن دلالتها قوية ولكنها ليست بالمباشرة فلذلك لم يدرجها المحدثون في الأخبار الواردة في فضل فاطمة هذا من طرق غيرنا وأما من طرقنا فنقتصر أيضا على بعض الأخبار الواردة في فاضلها عليها السلام فمن ذلك الأخبار التي وردت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في الاستشهاد على حكم شرعي بفعل فاطمة كاستشهاد الإمام الباقر عليه السلام في الرواية الصحيحة على وجوب الستر بالمقدار الذي يستر البدم في الصلاة على المرأة استشهد على ذلك بفعل فاطمة صلت فاطمة وهي تستر كذا رأسها وشعرها وأذنيها فهذا الاستشهاد من المعصوم الذي كلامه حجه الذي ينقر في قلبه ويقرع في أذنه هذا الاستشهاد بفعل فاطمة عليه السلام كاشف بصورة غير مباشرة كاشف عن مكانة فاطمة عليه السلام وهكذا استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بفعل فاطمة فقد ورد في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام في بيان حكم العقيقة أنه قال إن فاطمة عليه السلام عقت عن الحسن والحسين بكذا مع أن الإمام الصادق إمام معصوم ومع ذلك فإنه يستشهد بفعل فاطمة عليه السلام ومن ذلك ما جاء في حديث اللوح فإن حديث اللوح الأخضر والذي فيه بيان أسماء الأئمة عليهم السلام الوارد عن فاطمة عليها السلام ينقله المعصوم عن فاطمة ونفس نقل المعصوم هذا الحديث عن فاطمة عليها السلام دليل على مكانتها صلوات الله وسلامه عليها ولكن بصورة غير مباشرة ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام أفضل من الصلاة في الروضة فإن هذا أيضا كاشف بصورة غير مباشرة عن مكانة فاطمة عليه السلام ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي ورد فيه الحث على زيارة الحسين عليه السلام قال الصادق عليه السلام فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك فإن الحسين شاهد لكم عند الله وعند رسوله وعند فاطمة وعند أمير المؤمنين الحسين شاهد لمن يزوره ما معنى شاهد؟ لو أن الإمام الصادق عليه السلام قال فإن الحسين يخبر فاطمه بمن يزوره لكان لهذا الحديث أو لهذه الجملة دلالة أخرى ولكن الإمام الصادق أعرف بما يقول لم يقل إن الحسين يخبر فاطمة بمن يزوره بل قال إن الحسين يشهد عند فاطمة الشهادة شيء وراء الإخبار الشهادة لها معان والمعنى المناسب للمقام هي الشهادة عند الحاكم الشهادة عند الحاكم تعني أن الذي يشهد عن عنده له حق الفصل في من يشهد عليه ففاطمة عليها السلام بمقتضى هذا الحديث الصحيح لها حق الفصل في شأننا أي في شأن العباد لها حق الفصل في شأنهم فتدخل هذا الجنة إذا رضيته وإذا لم ترتضه فله مستك آخر هذا الذي يقتضيه هذا الحديث الصحيح صحيح إن الحديث يدل بالمباشرة على الترغيب في زيارة الحسين ولكنه يدل بصورة غير مباشرة على مقام فاطمة عليه السلام وهذا ونحن لم نتحدث عن الشاهد تحدثنا عن مدلول الشهادة وأما إذا تحدثنا عن الشاهد من الذي يشهد عندها الذي يشهد عندها سيد شباب أهل الجنة هذا ونحن لم نتحدث ولا أستطيع أن أفصل في هذا ولم نتحدث عن المشهود عليه لأن الحديث عن المشهود عليه يجرنا إلى الحديث عن يزور الحسين عليه السلام فهل تحسبون أن الذي يزور الحسين عليه السلام هو آحادنا فقط الذي يزور الحسين عليه السلام يشمل حتى الأنبياء والملائكة هؤلاء أيضا الحسين عليه السلام شاهد لهم عند فاطمة بأنهم زاروه ومعنى هذا أن فاطمة عليه السلام ليس لها الحق في فصل الأمر بالنسبة إلينا فقط بل لها حق الفصل حتى بالنسبة إلى أولئك وهذا أمر تحار فيه العقول وتقف عنده الألباب ومثل هذا حيث إنه بيان غير مباشر لمقامها فإن مثل هذا هو الذي يجعل الإنسان يصدق مذعنا بما جاء في الخبر من أن فاطمة عليها السلام إنما سميت فاطمة فاطمة لأن الناس والناس كلمة مطلقة لأن الناس فطموا عن معرفتها وحق لها أن يفطم الناس عن معرفتها فقد جاء في الحديث الصحيح أن الأئمة أن الأنبياء والملائكة من آدم وإبراهيم خليل الله وموسى كلم الله وعيسى روح الله هؤلاء يستأذنون الله سبحانه لكي يأذن لهم في زيارة الحسين عليه السلام مع علو شأنهم فإنهم يحتاجون إلى الاستيذان ليتشرفوا بزيارة الحسين وهؤلاء الذين يستأذنون الله لزيارة الحسين يحتاجون إلى من يشهد لهم لا نتكلم في من يشهد لهم نتكلم في من يشهد عنده لهم عند من يشهد يشهد لهم عند فاطمة قد يقول قائل من, من غير أتباع هذا المذهب إن في هذا تنقيصا من مقام الأنبياء والجواب إن الشيعة لا يزايدون في تعظيمهم للأنبياء ولا نريد أن نفتح هذا البحث ها هنا فإن الحديث فيه طويل ولكني أجمل في كلمتين نحن نعتقد أن الأنبياء جميعا معصومون عن الزيغ في الاعتقاد وأما غيرنا فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشرف الخلق بلد نبوته والعياذ بالله فالشيعة لا يزايدون في تعظيمهم للأنبياء ونعتقد أن الأنبياء جميعا معصومون عن الذنوب صغيرها وكبيرها وأما فيروي أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات والكذب من الكبائر أكتفي بهاتين الكلمتين فنحن لا. نقلل من شأن الأنبياء ولكن شأن فاطمه عليها السلام بمقتضى الأذلة الصحيحة عندنا أعلى وأجل وأكتفي في هذا المقام بهذا المقدار وأختم بهذه الرواية الصحيحة وسوف أقتطع منها جزءا لأن فيه ما يقطع الفؤاد فسوف أهدف هذا الجزء رعاية لمهجمة فقد جاء عن الصادق عليه السلام بسند صحيح أنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيدا فينادي منادا غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله الصراط قال فتغض الخلائق أبصارهم في الخطاب غضوا أبصاركم خطاب عام وهنا حتى تغض الخلائق أو قال فتغض الخلائق أبصارهم الخلائق جمع محلى بالألف والنام وهذا أيضا يفيد العموم فتأتي على نجيبا هنا على نجيبا جاء في بعض الأخبار أنه لا يركب يوم القيامة إلا أربعه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة وصالح عليه السلام وأما بقية الناس فراجلون وهذا الحديث الصحيح يؤيد ذلك الحديث على نجيب من نجب الجنة يشيعها سبعون ألف ملك إلى أن قال هنا فقرة حذفتها تتعلق بما تطلبه فاطمة مما يتعلق بالإمام الحسين عليه السلام حتى يقول حتى تدخل الجنة ومعها الملائكة المشيعون لها وذريتها بين يديها وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشمالها إذا كان هذا مقامها في المحشر فكيف لنا بمعرفة مقامها صلوات الله وسلامه عليها هذا نزر يسير مما يتعلق بمقاماتها الواردة في بيانات غير مباشرة ولو أن العلماء جمعوا هذه المقامات لعرفنا حقيقة مقاماتهم عليهم السلام ولعرفنا شناعة تجرء من لا علم له على إنكار مقاماتهم والتكذيب بمنازلهم صلوات الله وسلامه عليهم والحمد لله أولا وآخرة